ستة، استمع إلى الحوار وأعده ثم تأمل معانيه العطلة أهلا يا عمر أهلاً يا يوسف، كيف حالك؟ بخير، الحمد لله وأنت شكرا. إلى أين ذهبت في عطلة نصف السنة الماضية؟ ذهبت إلى القرية مع عائلتي وماذا ستفعل في هذه العطلة؟ أريد قراءة الكتب في البيت وأنت سأذهب إلى إسطنبول لزيارة أقاربي متى ستذهب إلى إسطنبول؟ سأذهب غدا وسأستيقظ مبكرا إن شاء الله والآن إلى أين تذهب؟ إلى البيت لأجهز الحقائب رحلة سعيدة مع السلامة شكرا في أمان الله